بوك تو كاكسي كمتاكوز ستتن وعشرون, ستة وعشرون. في الطبيعة في الطبيعة نايتك توان تورنن تولا؟ أترى ذلك البرش؟ أترى ذلك البرج؟ نادكاتون فورن تولا أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ نادكاتون كيلان تولا أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ نادكاتون جوين تولا أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ نعت كتوني سيلان ت أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ نعت أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ من يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. من أبدا تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. من أبدا تواستكيفستا؟ هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. مين يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. مين بيرن <توستبوستر> تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. مين بيرن تستكوكاستا؟ تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. تماون ميلستاني كاونيس. أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. تماون ميلستاني ميلينكيينتون. أنا أرى هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. Tämä on mielestäni todella kaunis. tämä on mielestäni ruma. Ana ara että tämä on tämä on ruma. Anna tämä on Ana ara että tämä on tyylsä. أنا أجد أن هذا مملاً. أنا أجد أن هذا مملاً. أنا أرى أن هذا فظيعاً. أنا أرى أن هذا فظيعاً.